ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معذودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وَنَفْسٌ يَدْكُنُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ من تشاء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 لا يتقذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أَنْ تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 من خير محضرا وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله ربهم